الشاعر مرهبل بقمي اقفاد زوابع عشت واقبل الصيف واللي نفذ صفرا الله تلا والوقت يمشي على كيف ما شفت لك مديون ما سددناه رحنا وجينا بالغنايه ما نا كيف يوم الكل طمعته باسمنا عز الله انك كنت تطمع نفس وبواله مد حال بيني وبينا مرهن عليها قبل فتح المضارف صفق الهوى غير مسار السفينة وقف لها زمان رعى المواقف أبو والهم اتطول الله سنينة يقول حنا ما نحسب التكاليف متشجاع لا حياتها الغبينا وقت ربعه وساع المحاري وقف ودح حبال الجنوب بالمجينه يبين وجهه لازم القيف للقيف يقدح سطر رسو تندى يمنا ولو ما علي يا وإن شان خاطر عين تكرم مدينة أكفت زواب عشتا وأكبل الصيف واللي نفت صبراء عزى الله يعينه أيها تلا والوقت يمشي على الكيف ما شفتلك مديون ما ساد دينه رحنا ويجينا بالغناية مناكيف يوم ان كل انطمعته باسمينة عز الله اني كانت طمعان في السف وابو والهم ادحال بني وبنا مرهن عليها قبل فتح المضارف صفق الهوى غير مسار السفينة وقف لها زمان رعى المواقف ابو والهم اتطول الله سنينه يقول حن ما نحسب التكاليف متشجاع لا حيات الغذينه لضاقت بربعه سعى المحاريف وقف وداح جنو بالمدينه يبن وجهه لازم القيف للقيف يقدح سطر الرسا و جندايمنا امدح ولو ما علي يا معاريف من